براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اما باريبونه چي گورو گرنگل لان خداو پیغمبركيوا بو اواني کا پیمانتان لگل دا بستبون لها والگران واتاب سانو نماني و پیماناني کا لگل ها والگران دا بستراوا چون کا اوان دست پیش قربون لشکاندنی فسیحو في الارض اربعت اشهر واعلموا اعلمو غير معجز الله و الله مخزل الكافرين. جاکواتا ای هاول گران بوتان هیا چوار منگ بسر زویده بگرن تاشوین ایک بونشتا جبونی خوتان دادوزنوا بش زانن براستی ایوا دستو سان خدا نینو لدست او در ناچن براستیش خدای گوره رسوا کری بباورانا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 جاگر ایوت تو باب کن و بگر هر یاحی بنو پشت هلکن، آوت شاق بزنن براسی دسو سانکری خدا نینو، لد صلاتی در نازنو. مش دب دبوانی بس الزایشی پر ایش و آزاد. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين <تصفيق> او ايوا في مكان ببرنصر وتواببكن تاكاتي دياري كرايون تنكبراسي خدا فارس كاراني خوش دويت فريدا سنحل اشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد فان تابوا الصلاة الصلاه وانتهوا الزكاه فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم جاكات يغمان غحرامكان بسارتون كا بريتي الله ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب اوه ها والغراني پيمانش چين بقجن لهر چوية دستان لان جيربو يا خود بديل بيانجرن سنور دانين بو تالا چين هروها كمينو بوسيان لهمشويني چي لباردا بو جو اگر پش دستی ای ویان بغاته کردو وازیان هینا لوکاریان کردو زکات یان ده او وازیان ریان بو چول بکن چونکه براسی خدا له خوش بو دلوفانه اگر راز بکن خو اگر براسی شان نبيت هر حسابي روالد بکن وان احد من المشرکین استجارك فاجره فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ادلضه مأمنه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ خو اگر کسی اگ لها والگران داوای پنای لیا کردید ای پیغمبر ای ایمان دار اوه توش پنای بده حتا جوی لفرموده که خدا قرآن ده بید پاشان بگه نبوشوی نی دیویتو مالو جیانو جیانی تیادا پارز راوا ام مهربانی لبر اوه اوان کسانی کن نازانن خدا ناسی چی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 چون پیمان دبید بو هاول گران اوانهی که جار پیمان داشینن لای خدا و لای پیغمبرکی پیمان نابید جگل لوانهی که لپال مزگوتی حرامو کعبه پیمان تان لگل یان دام مور کرد حتی اوان پابندو بندو راسو بن لسر پیمان کهان بران بر ایووا اووا ایوش پابندو بندو راسو روان بن بویان چونک براسی خدا پا رسکارانی خوش دبید كيف وان يظهروا عليكم لا فِيكُمْ فيكم الا ولا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يرضونكم بافواههم وَأَكْثَرُهُمْ قلوبهم واكثرهم فاسقون <تصفيق> بَدَمُ زَارِيًا رَازِتًا دَكَان دْلَكَانِ شَان دْجُو بِزَارًا لَوِيكَا بَدَمْ دِيلِن دْجِي رَاكْرْتْنِي بَيْمَانَا كِيَانَن زُور بَشَان لَسْنُور دْرْتْنُو بَيْمَان شْتْشَانَن اشْتَرَوْ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا او ولګرنر خن بو اته کانی خدای ګور دان ناو او انا با اته کانی خدا پاره د اسمايي کمی دنياي هن کريو ګور يانو اته کانی خدا يان ګوريو وبنرخي چی کوم هرزانو انځا پشتي شان هلكر لريي خدا ريګري خلشي شان له ذکر براسي او خداناناسانه ناپسن بو او کارو کردوي کديان کردو انجامي انددا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَنَدْر تابوا هيج امان دارك شنو ري في الدين ونفصل الرشاونا لقوم يعلمون فَإِنْ جایگزته وابکن و پشیمانی در بر نون نیا جکانیان انجام لمالو سامانیان درکن. آوا برای دینی ایوان. ای میش فرمان کان روند کین و بکسانگ کدی زانن. و اینک تو بعد عهدیم و طعنو فی دینیم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون هو كرو انا بيمانكاني بش كان الدوي بسني وقال توتانه وتشريان لا عينه برنامجك تاندده وبزنجندجي سراني كفر براسي اوان هيس بيماني شانيه بو اوي كل بده نواظد بباوري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 باشا آیا ایوان نا جنگندشی کسانه که بلین و پیمانکانین حلوشانده و حولیشانده که پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانیش یکم زاردستین کرد بد جایتی تان. آیا لوانده ترسن؟ جا خو هر خدا شایسته کلی بترسن اگر ایوان ایمان دارن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويصركم عليهم ويشفس صدور قوم مؤمنين. أي إيمان داران دشي جدج او أو خدايا بدستي إيوس سرشور دداتو سر شورو خجالتيان دكاتو إيو بسر يان داس سر دخات سيني غري إيمان دارانج دلو درون يان صار چون کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزارو اشکنزی ایمانداران یانده دو به با زیانه هندی چین لی شهید کردن و یدهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم هرچی آزارو کینش هی لدلی ایمانداران در لای بباتو نی هیلید خدای گورش پشیمانی لو کسا ورده ک که خوی دیوی تو شایسته یا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 والله خبير بما تعملون اي ايمان داران ايا پتن وابو واتن دزاني هروا واسن لدهن رد بيتاقي کرنوا لکاتک دهشت خدا داري نخستوا اواني جهاد يان کردوا تيكو شاون لأي و جگل لخدا و پیغمبر كيو ايمان داران کساني تريان نكردوا بجي متمان و رازون هيني خوين خداش هميشه آقادار بهم وو كارو کردوا ني كأنجامي ددن بلام دي هم همو الراستيكان در كونو بين الرو. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون شیا و شایستن نبود بامش ریکوها و الجران کم خدا آوا دان بکنوا لکاتک دا خویان لسر خویان که بی باورن آوانه همه کارو کرده و کانیان بینرخو پو تسلبوتوه آوانه لناو آگری دو زغده لجیانی کلم مرجیدا بر دوامن. مساجد الله من آمن بالله واليوم الیوم الآخر و اقام الصلاه وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآت الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ كباوري بتوي بخداو بروش دوائي هنا ووو نيشكاني بطاة شي انجام داو زكاة لمالو ساماني دركردووو لكسيج نترساوه جغل لخداي بالادست جا اميدا او جوركسانا للريزي رينمو كراوان دابن اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن كما آمم باللهه واليوم آخر و جاد في سبيله لا يستون يد الله والله لا يهد القم الظالمين يا ئو بروا و درستان دانا او بخشين ببحادان اوودان كرنوي مزگەوتي حرام كعبة وأ ك سوااب كبا وري بت بخده برروجي دوي هناو تكوشا لپناوي الربازي خدا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 وؤلائك هُمُ الْفَائِزُونَ باوەڕیان هێنا و کۆچشان كردو و جهااد و هەڵ و کۆششان ئەنجام خوادا خدا نورو ب رحمة منه وردوان وجنات اللهم فيها نعيم مقيم جاء ونا برد قاريا مش ده عن مهرباني تايبتي للاين خويه هاوري لگل رضا من ديو خوشنو ديو بحشتو باخي بيش شمار لكا تكدا بو اوان هيا لو بحشت ناز و نعمت نبراوة كا پشكش ياند خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم لهم انكاد دا لو بحشت دا بو هميشو بردوام جان دبنا سر براسي خداي بخشن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 ايو كساني باورتان هنوان باو باپيران و براكانتان مکنه پشتیوانو خوشویسی خوطان اگر اوان بباور ريان خوشویستو حلیان بجارد بسر ایمانو باورده هر کس لئوان پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوان هرستم کارن قل ان كان آباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم و اموال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 فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أي محمد! اي محمد! اگر باو باپيرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاو سرانتانو عشرتو حوزتانو مالو سامانك بدستان بدستانه نوا یا خود بازرگان یک داترسن كا شکانو ببازاری خانو برو كوشكو تلاريك كحزدكن لتان تيغ نجيتو دل خوشن پي لا تان خوش ويسترون نازدار تربيد لخداو پيغمبركيو جهادو تيغوشان لپناو ربازي او ذات دا شا اوت شاوروان بن حتى خداي گورد ديد بفرمان کانيو تورتان طورتان لده خدای پروردگارش هدايته الرنمي قومي يا اخي ولا سنور درتونا هذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرا ويوم حنين ويوم حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فلم تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدِبِلِينَ سوئن بید بگمان خودای لزور سری خصن بسر بباورانده لروجه حنینیش کاته کزوری جمار خودان سرسامی جابينتان أو زورية هج فرياتان نكوتو به نيازي نكردن زوشت صندف رعوانا لتان هاتو يكو تنبوا لو دعا همو پشتان حل کردو راتان کرد ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين باشان خدای گورا آرامی او آسودای دابزان د سر پیغمبرکی او سر ایماندارانو سربازانی دابزان کنه تاندیو سزای اوان شیدا کبه اوش ان الله يامر بالعدل ثم واعطى على من يشاء والله غفور رحيم. الله غفور هو الذي يملكه هو الذي يملكه هو الذي يملكه هو الذي يملكه هو الذي يملكه هو الذي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 چاک بزانن کم مشریک و هاولگران ناپخت و پیسن، ایتر لمصالیان بدواون نابید نزیچی مزگوتی حرام کعبه پیروز بکوون. خو اگر درسن لحجاری و نداری و بیبازاری او بزانن کل آینده دا خدای گوره لفضل و بخشندهی خوی دولمنتان دکاد، هرکات یک بیوید، بیگمان سامانی نوت و کانزا کان بشیکن لو مجدیا،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 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي إيمان دارا دشى أوانيك باب وري الرأس درسيا بخداو برجي قيام الدنياو أوشتن خداو في خمبارك أي بحرامي أن دانوا بحرامي نازنوا في ديني حق نابن لو أنيك كتابيان بيدراول ولا جا بجنگن بجنغن هتاو كاتي بناتاري بعد فيش كج بدولة إسلام دكن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 قالت لهم الله أن يفقهون. جل <تصفيق> كوتيان عزير كري خدايا. جاورك كانش وتيان مسيح كري خدايا. أوب بختان النا بجاء نقسي أوانو بدم ديلانو ليتي ناكن بيرج ناكنوا تي نا فكرن. أو قفتاريان لا سيكرنواي أوانة كبيشتر بيبع وربون. لو ده كدانود فريش كان كشي خدان. دك بكوشت خدا لنا ويان بريد. أخرم بختان النا روايات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يقولون حاخام وقشكان خوان كردوتا پروردگار خوان لجاتي خدا ملکسو فرمان برداريان اوانيش با عرزي خوان شتين بو حلاليان حرام دکن اروه هم مسيحي كر مريميش با كر خدا دزانن لكاتك دا كفرمانيان پیناد روا جغل لپرسني تاك خدايك باقمان جغل وزاتك خدايشي ترنية پاچیو بیگردیو استاج بو آوزاتیا که آون مانا ها ولي بو بریاردن. یوریدون ایی یطفی نوراللهی با اثواهیم ویأب الله إلا ایی یتمنوره و لو کری هالکافرین. و نابو بیربا و رب تانهان و دان ود نور اینی خدا بقایی دمیان بکشان نو خاموشی بكن. بلام خياليان خواه خدا ناهي ليد آواتيان بيت ديو هيتش تيشي تري ناويت جغل ونبيت آينو نوري خوي سربخاتو نوري خوي توابكاتو دري بخات هرچند کافرو بيباوران پيس غلطو دلتنگ بن هو الذي أرسل رسوله بالهدا ودين الحق ليظهره على الدين كلهي ولو كره المشركون روزات باید پی خمرکی هاوري لگال هدایتو رن میو آینه راسو درزدار روان کردو تا سری بخاد بسر همو برنامو آینه كاني ترده هر تندمش مشركو ها والگران بي سقرتو دلتانگ بن. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل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 ساک بزانن که زور بی حاخامو مالو مکانی جو قشه گاوران مالو سامانی خلچی بنا حق دخون بر حلستی ریبازو آینی خدا دکن جاوانی جا که و زیو کو دکن و قایمی دکن و لپی ناوی خدا دا و بور زمان دی او نای بخشن و چی پر ایشیان بداره.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 او سزا سخته لر روش یک دا او پار او کویان کرده تو لدو زخ دا سور دکریت تو نو چاو لاتنیش تو پشت یعنی داخ داخده کرد اینجا پیان دوترید اما او سامانه یک کتان دکرده و با خودان دبچیشن سزای اوی که با کو کتا کرده این عدت الشهور عند الله اتنا عشر 122 عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 بیگمان جمایری منجا کن خدا دو ان زمانجا لکتی بی خدا المحفوظ داد یاری کراوا هر لوا رج و کاس مان زوید رو سکدوا تو آرمان جی به حرام دانوا واتا جنگ تی دان نابد برپاید هر آواه آینو برنامه راست درست کوابو لو مانگاندا استم لخوتن مکنوا جنگ برپا مکن بالکوتن هادجی مشرکانی شارن جز هموتان بجنگن بگشتی هروکو آوان دجی ای ود جنگن بگشتی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 زوجنا لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. براسيدو خسنو دسكاري كرنيه ومجانيكه جنتي عند حراما وكاتي شيتر سركشي وروتون ياشي زياترن لك كفره خدان الناس سيدا وانيكا ببروابنو بي جمراد اكرين صالح او دسكاري بحلال دادننو صالح شيش بحرام. بو اوي او منغان الرغب كوون لقل جماري او منغاني كا خدا حرامي کردون بامجورا اوي خدا حرامي کرد بو حلاليان دكرد اوانا کردارن ناپس اندكاني خوين لا جوان كرابو. خداش هدايتو رنمو اي هوزي بباورن ناكات يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيوك ساني إيمان باورتان هناوى او با چی کاتیک پیتان دو ترد را پرنو آماده بنو هی رش برن لپیناوی آینی خدا دا دجیو خدا ناسانی که خویان آماده کردو، با کجان نوی نوری خدا ایوال نشتان داده هزرتو دلکن بزوی دو زمین جیر دبن البته ام بانگوازا هر کاتیک للاین سر کردائی و بر پیکرا و بر یاردرا که هل قلاوی نو کوملگی ایمان دارانو از منی سالها جهاد و خباتی ج تبقى للايان همو ايمان دارانوا پير روی بكرد ايا ايو الرازين بجاني دنیاو بگرنگ تريد زانن لجاني نبراوي قيامت لبهشتی برين بگو من جاني دنیا ببراورد لجاني پر لشادی قيامت دا زور زور کم تمنو کم خوشیه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير اگر بو زهاد رانا پرنو دزبکار نبن أوسزايشي زور بإشتان دداتو کسانيشي تردهين تکايا واللئي ونبن ونبيت ايوه بتوانن هيت زر و زيانيك بخدا بغيانن بنا چون تان بدن بانگوازي خداوه بلکو نا فرمانيو دنیا پرستي هر زيان لخوتان داد خداش هميشا بسر هموش تيگ داد د صلاة داره إلا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه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 اگر اوه پشجيری پیغمبر نکنو یارمتی ندن، او براستی خدا پشجيری کردو سریخ است، کاتگ اوانه بباور بون در یان کرد لشاری مکو، یچه قبول لو دو کسا کاتگ هر دو چان لنو اشکوتک دابون، کاتگ بباور رکان گیش بوند دورو بری اشکوتکا ابو بکری ها ولی خمیله ها، پیغمبرش دل دایا و پیود، خفد مخو، دل نیاب خدا من لگلا، او سایتر خدا سودیو آرامی خوئی دا بزنده سریو پس جیریو بهዚ کرد بسربازان یک ک ای ون نتان دبینینو برنامه او اینی به با ورانی دان وندو رسوا تریکرد خداش همیشه برزو بلند خداش همیشه به علا دستودانه این فی روخ فثا ثو وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أي كلما يشترون في غزال الانسر كردائيه يشترون مطمئنة فيكرة يشترون سوك و سنجين و بسوار و فيادة تانا رابرن و آمدبن و جهاد تكوشان بكن بمال و سامان و جهانتان لفع ناوي خدا دا و تشاكتر بوتان اگر او بزان نو تبغن لو کان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون اگر يا جالب و دواد دين و سوين بذاتي خدا دخون و دلين اگر بمانتوان يا ايا اول لقل او دردسوين و دهاتين بو غزا اوانا بو رفتار و درو ايان خوان تيادبن خدا اش دزاند براستي اوانا درو زنن عفا الله عن كلمة اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين خدا لدخوش بيد اي پیغمبر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 بلا ما واني با وريان بخداو بالرغي دوايها مولات دلنا اخوازم خونا دزنا ولا جهاد ولا غزا تنكا امدا مالو سامانو جان ينبخت بكن لبين هاوي خداده خداش زناي بخا وان تقواو باريس كارن انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وابتات قلوبهم فهم فهم في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ بَلْ كَبْرَاسِ الخروج أَوْ له ورَتْد ولكن كره كَبَا وَرْبَ وَلَوْ أَرَادُ ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعود مع القاعدين اگر <تصفيق> ود رانا بيان ويست درچن بو غزا او خويا ان بو اماده ذكر بلامن خدا تشلاشين نوان دنو درچوني اواني نويست چونك درو درو النخوج بن لبروسستي كرنو لشي قرس كردن بي انوترا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبلا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين او انا اگر درت شنو هیو لن او تاندا بناه هیتشان زیاد نه دکړ بیس گلس استین بیت لا اشوب جریشوی نی زیاتریان لدز نه دهاتو دسیان دکرب تشربو چاب لن او چاندو دگران کلینک باواتی اشوب هالجرساندن لن ایوان تاندا کسانه شهندنی او ایو جویان بو دگرن خداش چاګ اگا دار به کار وکړدو واستم کاران لقد بتغول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ او دا دا فرمانو لكاتك دعوان هميشة صغلة ببايا إسلام ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لودو الربية تشاوروانا كسانق هن كدلين مورتم بدوتو شي غناهو سربيتي مكه ببيانو اي اويل لغزاده لو انا يتوشي غناهو هلبيت لحالك داو جوراك سانا با تشاك بزانن كالا غناهو تاوان دار روتون بيغمان دو جماعه روي ببا ورني داو روز كاربونيان استما وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَ وَهُمْ فَرِحُونَ أيه أي پیغمبر اگر خير و چاكه يكت توج بيت اوه اوان پی دلتنگ و سغلت دبن خو اگر بلاو نخوش يكت توج بيت اوه دلين ما پیشتر دستی خو مان, مان وشان باش مان کرد نتون جنگ پیش بینی امامان دا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 او ذاته همیشه یارو یارو پشتیوان مانا دبا ایمان دارن هر پشت باو خدایه ببستن قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین و نتربص بكم این يصيبكم الله بعداب عذاب من عنده بی من عنده او بی فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ بدور وكانوا بباورم بله آیا ایوه لیه چگلو دو سر انزامت تاک زیاتر تاوروانی چیمان بوده کن لکات ایگده هر دو چان تاکنو آواتیان بوده خوازین که یان سر کوتنا یان شهید بون ایمش همیشه تاور ایوه دکین خدای گوره بلاو سزایچی تایبتی خویتان بسر دا ببارینید یان بدستی ایمتوشی شکست ده يتر ايوه خوتان ملاس بدنو تاورهبن براسي امهج لغل تان دا تاورهين قل انفقو طوعا او کره لن يتقبل منكم انكم كنتم قوم فاسقين بادوروكان كدانوهد لما البخشين خوان مشارنوا بله هرچی دا بخشن برا زامن بنا تاري هر جيز لتان ور ناجيرد تن که براسي ايوه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 هر باید جویی که آدی بخشن ناجیرت، چون که آوان باوریان با و با پیغمبر که ناین بانویش، مگر بالش بباری و تنبلینه بید، مالو سامانیج نبخشن، مگر لکاتک دا که سخلتن. فلا تعجب ک اموال هم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أي يا غمبر أي إيمان دار نمالو سامانو ننويان سر سامد نكد بباشيان سن كبراصي خدا هرده يويد لجياني دنيا دا توشي بلاو سزايا بكاد لرأيجي مال و سامان و نويا نويا جيانيان دربيد لكاتك دا كأوان بيباورن ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون اوانا سوين دش بخدا دخون كبراصي لأوان بلام درودكا او يجدون هيك قد لا ايوانين بل كووانا كسانكن كلاترسا خريكن زي ملجا او مغارات او مدخلا لو اليه وهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسفطون دداد لدى بشكرني الزكاه ودسكودا بروباغندا دكادك قوايا عدالة دادي تدانية جاؤوا انا اجر باشان بدريد رازين اجر به بش بكري لي اوخيرا عوان رق حل دغرنو كين لا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا إذا كنت أراضي بونايبو بشي خدا بنصيب كردونو پيغمبر ببخشيونو بدل بيانو تايا خدا من بس كلمان راضي بيد اما فراموش ناكاد لعائنده دا هر پيمان دبخشيد لفضلو زياد الرزي خوي پيغمبر کشي لوي دستي دا كويد پيمان دبخشيد براستي اما آواتو مبست من گرا نويا بولاي خداو بدست هناني رضا مندي اوا او كاتا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 ارو ها بو آوره بوانش کپاریان لی دبر تو ندارد کون داشت کردنی زکات بو شویا فرز لالان خدا و لگرد نی خداش زانا و دانای لسامان بخشینو فرز کردنی زکات الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.andi شيت <تصفيق> رلا دور وكان اون من ازاري طليبي خم بردة بوي محمد جي ابوها مكز ذقير بيان بله جي بستي خير بوتان با وريبتاوي بخداهيا باوري برازگوئي ايماندارانش هيا رحمتش بو اوانتان كباوريان هناوا بلام اواني ازالي پیغمبری خدا دادن سزایه چی با بويان بوان آما دیا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين دورو كان سوينتان بخدا بودخوانتا بروايان پیبکن ورازیتان بکن لك ذاك حق ويا خدا وبيغنبرك الرازب كان أقرأ وانباور دارن ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له, فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم مغرواننا زاننا وكسايكاد جاءتي خداو بيغمبركي بكاد او براستي اغريدو زغبشيتي بوي اماديا هوري لجلجان النبرا وجده اوري سواي وخزالتي تشي زور غوريا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دور سألتهم لا كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون. أي <تصفيق> ايا ايوب بخداه واياته وفرمانكاني وبيغم بركي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم انعفو إن عن طائفه منكم طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ طائفه بانهم كانوا مجرمين يتربسوا ده <تصفيق> المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون. دورو كان لبيعان ولجنة سرب يكترنو وقي يكن لم رفتران دا. فرمان بجناه خراپو تاوان ددنو. قد غي خير وشاك دكنو. دستيان دنو قي ان. سامان بشي كذنادن. أوان خدا ينفراموش كردوه. خداش أوان يبججية خستوا. براسي دورو كان. هر خويا يا خيو. لا اين درجون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والكفار نار جهنمنا خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم خداها هرشي ووبليني وبلايني اغريدو زخيبدو وكان لبياوان وجنانو ببيبا وراني كبردوامو النمرنت يايدا ودوز خيان بس وكالا بقض بالايو خدال نفرتي ليكوردونو سزاي بردوامج بشيانو بويان اماديا كالذين من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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اوش اي بباوران وكو بباورانن لپیش او دابون كا اوان لأوا بحيستر بونو مالو من دالشان لأوا زيادر بون انجا ماوهيق بابشهي كهيان بو رایان بوارد اوش ماوهيق راتان بوارد بباشاكي خوتان هر وقتو تون اواني پیش اوار رایان بوارد بباشاكاني خوين اوش رو تون لآرزو بازی دا وقتون اوان رو تون لآرزو بازی د آ اونا هموکارو کرده و یه چانپو نهاد لد نیاو قیام هر خویان رنژ بخسارن. آلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤَثِّفِكَاتِ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 جحم او نتوان بي گمبركانيان بل گون نشاني اشكران بو هنان جبراسي و نبت خدا استمي ليكردبن بلكو اوان خوين استمي ل خوين كرد والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر الصلاة و يؤتون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزَّكَاةَ ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لولا شو إيمان داران لا بيان ولا أفرتان هندشان خوش ويستو بججيره هاوكاري يكترم سفتيانا فرمان بچا قد غلخ را بده کنو نیجا کانی ان بچا چی ان جام ددنو فرمان برداري خدا پیغمبر کی دکن او انا لا اینده خدا الرحمیان سوزید بیت بویان براستی خدا بهرا دستو دنايا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم خداي جو رب بلني داو بإيمان دارن لبيوان لآفرتان بويك باخ كاني باهش تيان بيد بخشيد كتندها ربار بجير درخت كاني دا دروات وجاريا ببردم كوش كاني ادا هاوري لقال جاني ونبرا وتي هر وها چند ها جگور رگو کوش کتلاری خوش و رازعوی تای بتیل داو لناو باقی ترو پری عدن دا لگل رازم اندی خدای جور دا کل همون ناز نعمت کان بن رخت ترو قرن ترا اما خوی سر فراز یه چیزور جور او يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أي پیغمبر دجي كافروا دور وكان بجنگوتيه بکوشو تندوتیش بلا سريان اوانا سر انجام ومنزلگان دو زخه آئی که سر انجامه چی خرابو يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم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 وما لهم في الأرض موليو ولا نصير. در وكان سوين بخدا دخون كاع سيجين نابج عن نكردوها. كتيس سوين بخدا براسيه وأنا دروداكن. بالكو قفتاري كفروب يا باور ريهات بدمي عنده. وأنا دواي مسلمان بوني عن بباور بونوا. خريشي بيلانو نقشة يبون. بلان بويان نلو وبي نجيشتن كشهيد كردني پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم. هيتش تيك اواني تورن نكردوه تنها اوانه بيت خداوه پیغمبره كي امان دارانيان دولمان دو بهره ور کرد لفضلو زياد الرزي خوي جاودو دوروانه اگر توبب کنو لرفتاري نادروسيان پاشگز ببنواه او تشاك ترب خو اگر پشت حل کنو هر خريچي نخشو پیلان بن او بيگو من خدا سزای وازاريان داد لدنیا و قیامت ده کسي جيارو یاورو پشتیوانيان نابد لزويده ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لدور وكان كسانك هانكا بيمانو باليني بخدا داوا سوان بخدا اگر خدا مالو سامانو داريمان بي بخشت براسلي زكات وخير لديكينو بيگمان للرزق <تصفيق> ساني چاكو خواناسجداد بين فلما آتَاهُمْ من فضله بَخِلُوا به باخلوا به وتولوا وهم معرضون. جَكَاتِكُمْ خُدَالٌ فَأَعْقَبَهُمْ نفاقا في قلوبهم إلى يوم القونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أو سأيتر بهوء أو بلنش كان نيانا وخدا نخوش دورو إلى درونيان دا تسپاندو دامزران تا أو رجع آماده دابن لبردم داد غاي خداهي دا بوله پرسي زونکه نه فرمانیوسر پیش آن کرده و لو بلی نی کدایان به خداو به هوی او شواد کدرویان ذکر. اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ مگرایا و نیان دزانی براسی خدا یجوره آقا داره بنهی نیو تپو هل نشي أندزاني كوراسي خدا بتواوزانا و آقايا بهمونه نيوشارا وكان الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم او به باور نیکا پلار دگرناویمان دارند نیکا به ویستی خواین در رگی خواهد او پلاریج لیمان دارندی هزار دگرند که بیات گل رنگی دز نکهید اینجا هر گالت شان پیدا کن اوانه خدا تولعان تو رسواهان دکاد باهوی گالت کردن آنوا سزاای بهش او آزاریج بشه استغفر لهم اولا تستغفر لهم إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أي پیغمبر دعوة لخوشبون بو او دوروان بکيت يا دعوة لخوشبون يانبو نکيت چون یکا تنانا دقر حفته زارش دعوة لخوشبون يانبو خدا هر چیز لئن خوش نابید و چون که براستی با وریان بخداو پیغمبرکی نبو خوداش هدایت رن موی کسانی گناهکار و لس درچو ناکات تاریخ المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهو ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تافروا في الحر قلنار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون دور وكان اواني كبه جهل لنا ومدينة داشاد من بون بدا نشتن يانو دعا كوتن يان لپه بو غزا حزيان نكر جهادو تيكوشان بخو يانو مال يان خدا دا بكنو با ايمان داران يان ود لم بو جهاد اي محمد پهان بله اگري دو زغبت انترو بهسره لگرميدا اگر تيبگنو بيرو حوشيان بخانه کر فليضحكو قليلا وليبكو كثيرا جزاء بما كانو يكسبون جوازيان لبهن با کمي اك پيبکنن لدنیا دو دبت زور بگرين لقيا مده لپاداشتي او كارو کردوه ديكن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 ای پیغمبر جاگر خدا لغزای تبوک توی گرند و بوم دینه پاشان دست یک لودو رو دنیا پرستانه مالتیان لی خواستید تا لعین دا بچداری غذا بکنو دربطن لگل اوده، او توش پیان بله. ایتر هر چیز لگل منده در ناس هر چیز نابد لگل منده بجنگن دش بدوجمن، چون ک براسی ایوا لسرتها و رازی بون بدانشتنو نهاتن. يتر ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون لسر <تصفيق> لو و نبخ خدا و بپی خمرکین نبو مردیشن لکات اقدال دین در توبون. و لا تعجب ک اموالهم و اولادهم، اینما الله آیی یعدبه بیها فی الدنیا و تزهق آفسهم و هم پیغمبر، ای ایماندار، مالو سامان و نویان سرسامد نکات بباشیان بزاني. چونکه براسی خدا هر د یود دنیا دا تو بلاوس زایان بکات لری قیم مال وسامان نو جانیان در بیت لکاتک دک اوان بی با ورن واذا انزلن سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك ان نطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين كاتيش صورتك للقران دابازنريتو داوان لبكات كباور بخدا بهن نو لقل بيغم بركيدات جهاد بكنو تابكو شنو بتن بو غزا ودا صلات دارو سرما داركان ين لدور وكان مو نطد لدخواز وا الزمن اللي بينها تالا قلبك وتو دانش وكان دابين. رضوا بأي يكونوا مع الخوالف في وطبع على قلوبهم فهم لا يحقون. سيرة أو بنو بيوانا رازب كالقلبير جنان دابنو من نو. ضليا موري بسردان رابو. أو أن الحقيقة آينو باداش jihad حالينين تناجن. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. بلام في غمبرو أواني كل لجلدابا ورينهنا وا. جهاد تكوشاني ان كردوا بوچ اسپاندني ايني خدا به مالو سامان و جان يانوا اوانه و خوشي ه بشيانو او نسر رزگارن اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم لكاتي <تصفيق> غزاي تبوك دا با كان كرن ليابان شنان يعربات نخز مت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بووي مولتان بدريت كان نشن بوجهات اروها او نشك دريان لخداو بيغمبر كي دا ذكرت دان شنو باش داري نكرت او اني كبيبا وربون لنا او انا دال لا اين ددا سزايشي فر ايش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 لاوازو نخوشو اوانشي ک خرجان دزنا کویت هیڅ گناه وغلیچیان لسرنیه لبجدار نکرنی غزاده کاتیک دلسوز بن بو خدا او پیغمبرکای لسراو چاکه خوازو پاکانه هیڅ جور غلیو رخنه گنیه خدا یگورا لی خواش بو مهربانش ولا علی الذین اذا ما اتو ک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و أعينهم من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون هروا ها قليو رخننية لسر وكساني كدن بولايتو بو أوي ولاغي سواريان بو پيداب كيتو بين بو جهاد توش دليت هيت شغنابم تابتان دمي بو سواري اتربنا عميدي قران وو تاويان فرميس شلي درجا لخفت دا اسريني ليا دباري تونك هيت شغنابن ببخشنو خرجي بكن لپناوي خواده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 لكاتك ذاك دوله مندود زروشتوشن رازين لقالبيرجنانو بكوتواندا بنوبمن نوا خداش موري نوا بسر دلياندا بويا اوانن نازان خير لشيدايه يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم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 خدا شو اگر د ریکردوین لهمو حوالو هل سوکوتو گفتار نیتیکتان لاینده خدا په پیغمبرکې کار وکرد و تان دبینن لسر کفر د م نویا خود پشیمان دب نو وا پشان د برنو بوله یو ذاتي ک زانا او اگای پنهان او اشکراه انجاګه د ارتاند فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. كي وقران ولا غزاب ولا ين سوين تان بو دخون بخدة بوأي وازن نكن جاي واش وازان لي بهنو بشتيان تيبكن دونك براسي او انا درون بيسن شوينو جيغان دو زخ لا فاداش يوكارو كردوي كديان كيرت يحلفون لكم لترضو عنهم فان ترضو عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هر سنتان بودخون تالين رازي بنو تابوشان ليبكن خواه غري والراضي بن لياً اوه بيگمان خدا لك ثاني لآين درچو راضي نابه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم زرب عرب کوت ریودهاتیو بیابان نشین کن ل شار نشین کند ل دو رو یوا چون ک دورن ل سرتاو کنیزانستو مدنیت او شایسترن آوسنورانه نزالن که خدا ناردویتیا خوار و حلال و حرام خدا ی جورش ببندكاني. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هر لو عرب بيابان نشنانا كساني چانه يكا اوه دي بخشت بسرانو غرامي دزانت تاوري ودکان تندها بلاو ناخوشي بيتستارتان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 سيدخلهم الله في رحمته إن الله رفور الرحيم لو <تصفيق> عرب أبي عم شنان كسان تريان هيا كإيمان با ورب خدا وبرج دوايدهنو أو يخرج دكان ودي بخشن بتشندها هنجاوي نزيبونا وإلا يخداي دادننو بو اوي يبحر من بن لا تشندها دعاء خيري بيا غمبر صلى الله عليه وسلم أجداربن براسي او بخشينا ما يصير فرازيو نزيقبونا ويانا لخ خداوه سر انجام خدا دن خاتو جيرساهي الرحمتيو براسي خدا لي خوجبو مهربانا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم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 خداي مهربان لواني كه پيش كوتنو يك كم كسب ل اسلام بونو خدمت كردني اسلام دا لكارواني كج براانو پشتیوانانو آواني ك بريكو پيش شونيان كوتون رازيب وو جلو لو رازيبون با خكاني بهشتی بو آماده کردون كشندهها ربار ببردم كوشگكانيو به جرد رخت كاني دا دروات ها وريل لقل نمريدا و هميشه یشتي دادم نوا او سرنجاما سر كوتني چي زور جوريا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 لون لو شاليدو روبرتان هندي عربي بيابان شيني دو روهنو هندي لدانشواني شاري مدينه راحه النسر دو ريو زرنغن لو تو اي بيغمبر نايان ناسيت بلكو احمد دايان ناسين لما دو او نهر لدنيا دو جار ازارياندين باشان دبرينو بروس زوا زاريچ زور سختو دجوار واخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم بيجغلوانا كسانش ترجحن كدان بغناهو حلقانيان دادنينو كرداري چاكو كرداري خرافشان تأكل کردوا امانا نزيك خدا توبعان ليور بگريت چونك براسي خدا ليخوش بو مهربانا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم لهم دمال ساماني أو إيمان دارانا الزكاة خير وار زنک دویتهوی خابن کرناوی معلکیانو پا کرناوی ضلودارونیانو دعای دابرین الرحمة بکبسریانداو اگر مردیشن نوشیان لسر بکا زنک براسی دعاؤی نوش کردی تو ما ایدل نیایو آرامیه بояن خداش همیشه بیسر زانایا. آلمیاعلمو أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آيان نيان زاني وكبر رزق خدا خويته وبقبل ذكاد لبند كانيو همو خير صدقي يشان لي وردكريتو برزق خدا خويته بورجرو مهربانا. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون باو خلقه بله ايوه هرچی دتوانن لكارو کردوا انجامي بدن سن خدا کارو کردوا تان دبينيتو آقا دار بنهيني و آشکراي هروها پیغمبره کشي دايا دو وفاتيشي باو خداي گوره آسانه که بداد هر و ها امان آسوارو در انجامی دبینن پاشاندگرن رنو و بولای او خدایی که زانای بنهینی و آشکرا او ساگا دارتاندکات لهم و او کارو کردوانی که انجامی ددن و مرجون لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله علیم حكیم كسان شيتر جهن لبجي ما وكان انجامي كردويان دوخرا وبو فرماني خدا يان سزا يندات اگر بر دوام بن لسرد روئي ياخذ توبان لورد كريت اگر بشيمان بن خدای گوراش همي شزانا دانايا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون او دوروان یکم از گوتو چند روز کرد لبر زردردان بلاو کرد نوی بیبا و ریدو برای چی برپا کردند لنهوان ایمانداران داو بوچا و روان کردندی هات نیا و کسانی که پیشتر دشمنیتی و زن جان دجی خداو پیغمبر کیدا کردو به گمان تنها ما بس ما چاکبوه لکات یک دا خداش شایدی داد ک دروزنن. لا تقم فيه ابدا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 هر جیز لو مزگوت دار راموست بانویش کردن، چون که براستی مزگوت یک شایسته که تو تی ایده بوستید بانویش کردن، تی ایده که هر لیکم روشوال سربنسینهی تقوه و خدا ناسی دروس کردن. چون که لو مزگوت دارت سن که سانیچی مردی تی ادایا که زور حزده کن خویان خویان را بگرن، لدارون و روالد دار. خوداش بر دوام اوانه خوش دوید که خویان پاگ دگرن.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 جاءة أو كسي كم مزغوتو كارو شويني لسر بنجيني تقوى و لخدا ترسان دروس کرده بيت و رزامن دي خداي ما بزبت چاك ترا يا خداو كسي كبيني مزغوت شوينو برنامو كاري لسر ليواري كندلانيشي بهز و روخاو دا مزرانده بيت انجا لگل خويدا بروخيتا ناو آگري دو زخوا خداي گورش رينموي او دستستم كارا ناكات. لا يزال بنيانهم الذي بنور بتن في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أو بنعيد الركان درس انكرت بردوام هو يجمعان وزياد بني دل الروشيل دلياندة هتاو كاتيكا دلياندة بصرية دمرن بجمعان خدا الزنايا بPILEANI دور وكان دا نا يا نو و پوز كر نويده ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 براسی پروردگار چی بخشنده هر خوې بخشینه ری جان و مال و سامانه کته او ما مرداکاد لګل ایمان داران دا نرخی چی نبروا نرخی چی زور گوريبو بر یارد دا کاته لپیناوی او دادی بخشن او نه د جنګن لپیناوی ائینی خدا دا دوشمنانی ائینی خدا د کوجن لګورپانی جنگ دا یان د کوجرینو شهید دکرین او با دا شتو بله نه براسی لسر خدا یو باس کرا ولت اوراتو انجیل دا ذاچه هي بقدر خوده بو وفاء و بامك بيت بو جبه جكرني بالينكاني كوات الزورد الخوشو كامران بن بوماملي كانجمتان داو بو فروشنو كريني كل سري ركوتون بيغمان هر اوشه سرفرازيو سركوتني نبراو بسنور التا ايبون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جواني وماملي دكن بيشتر بم صفته بيروزانه خوين رازاندوتو توبكارنو لهلكانيان بشيمانان خواب رستن لهمو هلسو کوتیاندا، سپاس گزارن لهمو نازو نعمتیک، جرّاکن لسر زویدا، اندیشو بیرو هش بکاردهنن با بیکر نو لب بونا و رو دورو بر، سجده و کرنوش و نیش خوانن، فرمان دارن به همو چاکیک، قطعی همو نادرستیک دکنو، پاره زرن بوس نورکانی خداو قطع کراو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 بو پیغمبر اوانی خبا وریان هینا و روانیه داویلی خوش مشرکوها والگران بکن هرچنده اوانه خزمین زیش جبن دوی اویک بویان رون بو کبراسی اوانه نشته جی دوزخن بهوی به دین نیو تاوانو و ما کان استغفار ابراهیم لابیهه الا عن موعده وعدها فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ جَدَوَيْلِي خوش بوني إبراهيم بو باوشي لبر بو كبي دابو كات يك بوي براسي باوشي دشمني خدايا يتر لي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 ارجيس خدا كسان گمرناكه دوئوي اوي كهدايه داون اتابو ينرنك توكد بت لشي خوين بپاريزن براسي خدا به هموشتك زنايا ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير براسی هر بو خدای خاونداریتی آسمانکان و زوی او خدای جیان اند بخشیتو مردنیش پيژدهینات هر جیز چې قله خدای کست اندزنا کوید که یار او یا ورتان بیتو پشتیوانیتان تان لبکات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره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 او انيك شواني بيغم بركوتن لكاتي سغله توتغاندا لغزايه تبوغدا دو ايويكا خريك بودلي دسته شان لخشته بتيتو بي زاري درب ريد قبول كرت چونكا براسي او پروردغارا بسوزو مهربانه لغلياندا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت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 اروهاتو به اوسی کساشی ورگر کلا غزایت بوق دواخرند. دوای آوایی که زوی چند دفره خدا بیان پارزد. جگل آوای خوایان بدنا پناه ها، پاشان تا تو باب خدا تو ورگرو مهربانه، لغزایت بوق داسیان لهای ولان به هیچ دواخست کبریتی بون لا، کعبی کری مالکو مراری کری ربيعو. هلالي <سؤال> كري امية كاتيك بغمبر صلى الله عليه وسلم قرائيوه دور وكان دهاتنو هر يك ببيانو يك باكانيانده كرد. بلام اوسي امانداره هيت بيانو يكيان نبو دانيان بحالي خوايانده نا. بغمبريش صلى الله عليه وسلم فرماني ده كسقسيان لقلدان نكاتو ده بيد نسن بلاي خيزانه كانيانده ام تميه كردنش شوي خاياند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيواني إيمانو باورتان هنا ولاخداب ترسنو باريس كاربن. هول بدن همشل لجل راز جويانو راستان دابن.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 إن الله لا يضيع عجر المحسنين. ڕوانە بدا نیشتانی مدینە و بیابان نشینانی دەورەرری دوا بکەون لە جها و غەزان لە خزممت پێغەمبەر خدادا و خۆیان خۆشتر بێت لەو چونکە ئەوە بەڕاستی هیچ توێنێتی و ماندو بوون و بررسێتیە چان توش نەدەهات لە پێناوی خوددادا بەزایە بچێتو نەدە چونه هیچ شوێنێک و پێیان ندەخستە هیچ جەیەەك لَسْتَ يَن لَهِي زْدُشْمَنَك نَدَوَشَان كَن بَيْتَهُ يَوْي بَكَارُو كَرْدَو يِچاك بُيَان تُمَر نَكَرَت بَرَاستِي خُدا پَدَش يِچاك كَكَرَن بَزَايَن نَادَت وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً اروا هیڅ بخش شي چې ان پیښ kaj نه دکړت بتوګیا به هیڅ ډول شي وېګدا تنه دپرین باڅا کبویان تومار نکړت تا خدا باڅا ترين شي وپا داشتي او کردواني ان بداتوه کډیان کړت و انا كان فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون جاروانی هر چی ایماندارن هی به جارع بچن با غذا یان ن هر کاری چی پیویست دی بوتیله هر حوزو دسته یک کسانی گناهشون بو خویان دنتا شار زابن ل آین تعبگان و ببنو قوم کشیان تعبگان و فیریان بکن کاتک گران و بولایم بو اوي اوان هو ببنوا خدا لخو يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضا واعلموا ان الله مع المتقين ايوانيفا ورتان هناوا بجنقندشي اوبي باورنيك لتا نزيد دبنا وبدو روبرت اندان نيازي الشرف روشتنيان هيو بات ندوتي جيو هازو تواناتان تيدا بديبكن باش زانن براسي خدا يا رويا وري فارس ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادتها هذه ايماننا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يستبشرون. كاتيش سُورَتَ يَقْ لَقُرْآنَ دَعْبَ زِنْرَا هَنْ دِعْ لَدُو رُوَكَانْ بَقَالْتَ پِيَ كَرْنَوَ دَلَيْنَ چَتَانْ أَمْ جوانی که باوریان هنابو آوان دیتر ایمانو باوریپتو ترک کردن آوانیش مجذب یکترددان درباره سرکوتنو خوشی هردو جهان. و آمّالّذين في قلوبهم عرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. آوانشی که نخوشی بی دینی و او السرباري بيسي ونا بختيان وندي تر صورتك بيسي ونا بختيان زياد دكات دج مرن لكاتك دا كبي با آیا دور کن نابنی نازن براسی آن له موسال اجداریک یان دو جرتاقید کرناو پلانو نقشیان در دکه تو سوق رسوا دبن پشانتو بن نکنو پشیمان نابنو یاداوریش ور نگرنو آن بیر نکنوا. و ما انزلت سوره نظر بعضهم یا بعض هل هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون كاتشيش أو أو أنت ما زو أو آیا هیچکس دتان بینت لایمان دارن پاشان به هنی خوی اندزیاب و رویشتن لکه تعداد خداي بالا دستیج دلی اوانی ورتر خاندوه تون ک براسیا و نکسانه کن کته نگنو حالی نین ناشیانه تیابن لا قادین آئکم رسولم من امفسکم عزيز عليه ما علّتتم عزيز عليهما علتم حريص عليكم بالمؤمن نرؤ الرحيم. أي خال تينا سين بخداب بجمع بيعم بركة بور روانة كراوا كهر خوتان كل لخوتن زور سخت بلاية وتوش بونتن ببالاو ناخوشي زور بتنجشتن ويو بروشال سرتان زور دل صوزي ما ندارانو مهربانو دلووان بويان. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جا قرأنا لقل اوهمو دلسوزي ومهرباني تودا هر پشت حلقنو جوید بون اگرن او ایتر توبله من خدا بس سيارو یاورم بید جيرو یارد درم بید هيچ خدا یقنية جگل هر پش بوده بستم او ذاتش پر وردگاري